لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا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 صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين إن اول بيت وضع للناس الذي ببكه للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين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 من آمن تمرونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن إن تطيع فريق من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم يردوك بعد إيمانكم كافرين